وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول تفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنت والجن على الله كذبا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 فوجدناها ملئت حرة شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للتمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم, أم أراد بهم ربهم رشدا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 فمن يؤمن بربه فلا يطاف بختا ولا رهقا